مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرحبا فضيلة الشيخ انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية الثامنة عشر بعد المئة من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى بشرح أصول القراء وفرشهم للآية التاسعة عشرة بعد المئة من أول قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم فضيلة الشيخ نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم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 وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله علي بذات الصدور فتح الله لكم فضيلة الشيخ نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم في الآية الكريمة قرأ أنتم الأول ها أنتم بالتسجيل مع المد والقص. نعم لقالون ودور أبي عمرو. ها أنتم ها أنتم وقرأ ورش بتسجيل الثانية وإبدالها ها أنتم أولئك تحبونه نعم والوجه الثاني ها أنتم أولئك تحبونه نعم وقرأ قنبل لحسب الألف مع التعقي ها أنتم أولئك تحبونه نعم, نعم. والإمام أبو جعفر يقرأ بالتفسير مع القصر ها أنتم أولئك تحبونهم وقرأ البزي والشام والكوفيون ويعقوب وخلف العاشر بثبات الألف وهمزة محققة ها أنتم وكل على أصلي في المد والقصر كإن الشامي يقرأ ها أنتم وحفص عاصم يقرأ مثله فالسيزيد خمس حركات إن أراد يعني والكسائي وخلف العاشر بالتوصد ها أنتم ولا ألف فيها ها ها أنتم زكا جانا وسهل أخا حمد وكم مبدل جال التوغيب وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جمالا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وديهم به الوجهين لكل حملة هذا هو شاهد الشاطبية فضلة الشيخ لها أنتم وفي الدرة يقول ابن الجزلي رايت وإسرائيل كائن ومدأت معلائها أنتم وحقق هما حلا يعني إن يعقوب يقرأ بتحقيق الهم نعم قال فأصله قال فأصله طبعا إن أخلبي سهل نعم هنا يثبت الالف مع التحقيق نعم. ها أنتم هكذا قبل أن نطبق القراءة في هذه الآية تبين لنا ها أنتم وما فيها ها أنتم بإثبات الألف وتسهيل مع القصر والمد لقالون والدور عن أبي عمر والقصر أيضا للسوسي وأبي جعفر القصر فقد دون مد وبحذف الالف مع تحقيق الهمز لقنبل ومع التسهيل للهامز أو الإبدال بألف تمد مدا مشبعا لورش ورش له وجهان لا. له وجهان ده في الإبدال نعم إنما في التسهيل حذف حذف نعم مالشي كلا نعم وبإثبات مع تحقيق الباقون فضلة الشيخ حمزة كيف يقف على هذه الكلمة يقرأ بالتحقيق أولا ها أنتم والتسهيل مع المد والقاصر ها هنتم ها هنتم ومعنى فيها أنتم ميم جمع بعدها همزة قطر ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة وقبل همز القطع صلها لورشه كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها عندما أتب على همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل قرأ قالون بالإسكان والصلة وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة نعم. والباقون بالإسكان وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا الدراكا دل... الإمام ابن كثير نعم. وقالون بتخيله جلاء توصيل ضم ميم من جمع اصل الدره خلاص نعم حضرتك والشك اصلا بالنسبه فقط بالخلاف نعم يعني ورش يقرا انتم ولا تحبونه نعم او ها انتم ولا يحبونهم ميم جمع واضحه واضحه حضرتك ولا يحبونكم مي مجمع واضحة واضح وتؤمنون قرى بإبناء الهمزة الساكنة بعد متحدث ورش والسوسي عن أبي عمر وأبو جعفر وحمل عند الوقت والبقون بالتحية وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا مجمع واضحة واضح قالوا آمنا مد منفصل واضح واضح من الذي يقرأ بمد منفصل أربعا فقط ابن عمر والكسائي والكسائي وخلف العاشر وخلف عاصم هيمدي ايه اربعة وخمسة طيب عن النافع وسيدنا حمزة ستة ستة هنا وهنا في المد المتصل والمتصل نعم ثلاثة في الدر ابو جعفر ابو جعفر ويعقوب نعم يقرآني بايه بالقصر المنفصل يبقى خلف العاشر هيقرأيه بالتواصل بالتواصل امنا مد بدل واضح واضح وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل الأنامل النقر والسكت بالنسبة للحمزة واضح واضح فضلت الشيء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلى وشيء وشيءا لم يزد دليل السكت نعم دليل السكت بالنسبة للخلف وخلاف أه تبقى الوشيء يسكت عليهما خلاد بالخلاف له واجهات تحقيق والسكت نعم أما المفصول ملوش حاجة خالص الأناملة من الغيظ ونخ قل موت بغيظكم عليها وقت إذا وصلنا تبقى ميم جمع بعدها همزة قصر واضحة, واضحة إن الله الشيخ. عليم من بذات الصدور مد عرض سكون للجميع فتح الله لكم فضلة الشيخ فضلة الشيخ نوردو أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية القالون عن نافع مع صلة الميم وتوسط المد ها أنتم قلنا ها أنتم <تصفيق> أن تسير مع المدني والقصر نعم فضل الشيء ها هل انتم تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا فَإِذَا لَقُوكُمُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُورِ فاضلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير لحسب الألف وتحقيق الهمد هأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل وإذا خلوا عظوا عليكم الأنامل من الغير خل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور فاتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية وارش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل هلتم ها هل فقوم اولى تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَبَدُوا وَإِذَا خَلَوْا عَنكُم لَنَامِلٌ مِنَ الْغَيْظِ هَلُمُوتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فاتح الله لكم فضلة الشيخ نستمع أيضا فضلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل وإذا خلو عضوا عليكم من الغض قل الموت بغضكم إن الله عنيم بذات الصدور أخيرا فضلت الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية إدريس عن خلف العاشر ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتأمّنون بالكتاب وَإِذَا وإذا لقوكم خالوا آمن وإذا خلو عضوا عليكم وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيض قلموه بغيظكم